الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعد أبناءنا الطلاب سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته وما عدرت سادس من دروس باب النكاح من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق نستكمل الكلام بعون الله تعالى وتوفيقه وما زال الحديث موصولا حول الأحكام المتع تعلقة بالأولياء ونتكلم إن شاء الله تعالى عن تنازع الأولياء في النكاح وقد سبق لنا أن بينا أن الأولياء في النكاح ليسوا جميعا على درجة واحدة بل منهم القريب والبعيد ومنهم مجبر وغير مجبر، ومنهم الخاص ومنهم العام وتكلم المصنف هنا عن هذه المسألة بقوله وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقد فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفات ولو تقدم العقد على الأظهر يقول المصنف إن المرأة إذا كان لها أكثر من ولي في درجة واحدة نسبا أو ولاء كالإخوة أو بين الإخوة مثلا أو الأعمام أو أبناء الأعمام فاختلف الأولياء فيما بينهم في من يتولى العقد أو اختلفوا في تحديد الزوج هذا يرى في الزوج الفلاني وهذا يرى في زوج آخر غيره في هذه الحالة ينظر في المسألة لو كانت المرأة قد عينت زوجا بعينه ينبغي أن يصار إلى هذا التعيين بشرط الكفاءة بالطب. وإن لم تكن المرأة قد عينت زوجا فيلجأ الأمر إلى السلطان ينظر في المسألة ويحدد من الأولى منهم بالأخذ أو رأي من أولى بالأخذ مسألة أخرى لو وقع العقد من وليين أذنت لهم المرأة يعني المرأة أذنت لوليين أن يزوجها كل منهما من رجل هذا بالنسبة لغير المجبرة فوقع الأمر فعلا وزوجها كل منهما من رجل فالعبرة بالعقد السابق وبالتالي تكون المرأة لزوجها الأول ولا حق للثاني لأن الثاني زواجه طرأ على المرأة متزوجة من غيره. لكن هل الأحقية هذه على إطلاقها أم مقيدة يظكر المصنف أن المرأة يحكم بها للزوج الأول في حالتين الحالة الأولى انتفه تلزج الزوج الثاني بها تنامًا بوطء أو مقدمات وطء يعني لم يتلذذ الزوج الثاني بها فيحكم بها الأول الحالة الثانية لو تلذذ بها الثاني وكان علماً قبل التلذذ بأنه الثاني يعني الزوج الثاني تلذذ بمرأة والتلذيذ هذا مصطلح ثقي متذاول عند الفقهاء يستعملونه هنا في المذهب وغيره التلذذ هنا يشمل عن أن يكون الوط، يعني يشمل مقدمات الوط كاللمس والقبلة والمرشة ونحو ذلك. الصورة الثانية أو الحالة الثانية لو تلذذ بها الزوج الثاني وكان عالما أنه ثاني، يعني عالم من قبل أنه ثاني بالبيانة مثلا أو الإقرار في هذه الحالة تعود المرأة للزوج الأول. لماذا؟ لأننا عندنا قاعدة شرعية أو مبدأ شرعي معمول به في الفقه وهو أن المرأة يعامل بنقيد قصده والزوج الثاني لما ثبت عليه أن عقد متأخر وهو يعلم ذلك كان هذا التلذذ الصادر منه بالمرأة للمرأة نوع من التعدي على الحرمات وبالتالي تنزع منه وتكون المرأة للزوج الأول لكن متى تكون المرأة للزوج الثاني تكون المرأة للزوج الثاني في صورتين؟ أو في حالتين: الحالة الأولى لو تلزز بها الزوج الثاني بلا علم منه أنه ثاني يعني مع الجهل الحالة الثانية لو أقر فقط بعد التلزز أنه الزوج الثاني ففي هذه الحالة لا تكون المرأة للأول لاحتمال كذب الزوج الثاني وعلى الرغم من الأحقية في هذا الأمر إلا أن النكاح يفسخ بطلاق بناء على هذا الإقرار الصادر منه ولكون هذا النكاح من الأنكحة المختلف فيها والمصنف يبالغ هنا في استحقاق الزوج الثاني للمرأة وعدم استحقاقها على مسألتين المسألة الأولى أن الزوج الثاني لو تلزز بالمرأة بلا عين منه أنه الثاني حتى ولو تأخر تفويض الولي أو إذنه له بالنكاح عن التفويض للزوج الأول هذه مبالغة يعني هي للزوج الثاني الثالثة بينهم علم منها أن الثاني حتى لو تفويذ الولي أو إذن وياه بالنكاح تأخر عن تفويذ الزوج الأول، لكن بشرط أن التلفز لا يكون قد وقع في عدة وفاتها من الزوج الأول، بمعنى أن لو زوجها الأول مات ودخل بها الثاني في العدة يفسخ نكاح الثاني، وفي هذه حالة تعود المرأة لإكمال عدتها من وفاة زوجها الأول. المسألة الثانية لو كان المتلاذذ الثاني في عدة وفاة الأول تقدم العقد له العقد على موت الأول يعني هو تلزز بها في عدة وفاتها من الزوج الأول لكن تقدم له العقد على موت الزوج الأول ففي مذهب هنا رأيان الأظهر في المذهب أن نكاح الثاني مفسخ ويتأبد التحريم عليه وتستحق المرأة الإرثة من الزوج الأول الرأي الثاني مقابل الأظهر وهو ابن المواز من فقهاء المذهب أن النكاح لا يفسخ بل يقر ولا تستحق المرأة ميراثا من, من الزوج الأول أو من الرجل الأول هذا كله لو كان لو كان العقد تم بوليين لكن لو كان العقد تم عن طريق ولي واحد وعقد لها على زوجين بالتعاقب يعني هي وكرة شخص أو تولى شخص عقد نكاحها فأنكح لشخصين على التعاقب هذا بعد هذا يجب في هذه الحالة فسخ العقد الثاني حتى ولو دخل بها الزوج. هنا بعد ذلك يتكلم المصنف عن مسألة وفسخ بلا طلاق إن عقد بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثاني لا إن أقر أو جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداق وإلا فذائده وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداقة وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة فسخ النكاح المعقود لزوجين في زمن له عدة صور ولو أحكام نفصلها في العناصر التالية أولا لو عقد نكاح المرأة على رجلين في زمن واحد على سبيل الشك أو على سبيل التحقيق أو عقد نكاحه الثاني مع وجود بيينة تشهد أنه الثاني فالنكاح في الحالتين يفسخ بطلاق سواء حصل دخول من الزوجين أو من أحدهم أو لم يحصل دخول في الأصل ولكن في الحالة الثانية لو عقد الثاني مع وجود بيينة ترد الزوجة للأول بعد الاستبراء أن هذا نوع من التلاعب أن امرأة يعقد عليها في زمن واحد زي عشرين. لو علمت البينة وجاء الزوج الثاني وأقر أنه عقد وعنده علم بالأول وبنى بالمرأة أو أقر بعد البنائه أنه بنا وهو عالم بالأول فالنكاح يفسخ بطلاق لاحتمال أنه قد كذب في دعواه العلم بالأول وفي هذه الحالة يلزمه المهروف كاملا. يفسخ النكاحان أيضاً بطلاق إذا لم يدخل بالمرأة أحد من الزوجين بشرط جهل المتقدم منهما من المتأخر بحيث لا نعلم منهما الس السابق ومن منهما المتاخر فإن دخل نعن كانت لأولهما دخولاً إنعليماً وإلا, وإلا حصل جهل يفسخ النكاح الحكم لو ماتت المرأة في حالة جهل الزمن وجهل الأحاق من الزوجين بالمرأة يعني ماتت المرأة بعد أن واخد أهل زوجين وجهلنا المسألة لم نعلم من المتقدم ومن المتأخر في هذه المسألة اختلف متاخرو المذهب في استحقاقها الإرث من عدمه يعني تستحق أن ترث أو لا تستحق أكثر فقهاء المذهب على أنها لا ترث في حالة وجود ترطب زمني بين العقدين لكن في حالة وقوع العقدين في زمن متحد شكا أو وهما فالإرث يسقط مطلقا باتفاق المذهب وينبني على القول باستحقاق المرأة للإرث كلام وينبني على القول بعدم استحقاقها للإرث كلام آخر فإذا قلنا إن المرأة لا تستحق إرثا فينبني على ذلك لزوم الزائد على إرث الزوج فمن كان من الزوجين صداقه مساوي لميراثه أو أقل منه فلا شيء عليه يعني لا غرب عليه في هذه الحال ومن كان ميراثه أقل من صداقه يغرى ما زاد على ميراثه لماذا؟ لأنه أقر بثبوت ذلك عليه ولو قلنا أن المرأة استحق الإرث يلزم الصداق كاملا لكل من الزوجين يعني كل زوج منهما يدفع صداق المرأة كاملا لماذا؟ علل ذلك من المعقول بأنه مقر بوجوب ذلك عليه للورثة فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به ومحل ذلك كله لو ادعى كل من الزوجين أنه العاقد الأول يعني هذا ادعى أنه الأول وهذا ادعى أنه الأول أما لو شك أحدهما دون الآخر فلا يغرم الشاك حينئذ شيء ويغرم الآخر الزائد من الصداق على الأمر هذا بالنسبة لموت المرأة فما الحكم لو مات الرجلان أو مات أحد الرجلين والمسألة على وضعها وهو مسألة جهل الأحق والمرأة منهما وجاهل المتقدم ومتأخذ في هذه الحالة لا ترث المرأة منهما مطلقا ولا صداق لها عليهما مطلقا لماذا أبناءنا الطلاب انتفى الصداق وانتفى الإرث في حالة موت الرجلين أو موت أحدهما قالوا أن سبب الإرث والصداق هو الزوجية يعني هي تستحق للإرث لماذا لكونها زوجة وتستهق الصداق لماذا لكونها زوجة والزوجية هنا لم تثبت لأحدهما لأننا نشك في زوجية كل منهما ولو قام أحد الزوجين ببينة بأن نكاحه سابق ونكاح غيره لاحق فقام الثاني بينة على عكسه وكانت إحدى البينة أعدل من الأخرى فجيادة العدالة هنا لا تعتبر على مشهور المذهب وذلك لماذا قالوا لقيام الزيادة هنا مقام شاهد واحد ومسألة القضاء بشاهد واحد تسقط في الأنكحة لا تقبل لكن تقبل في البيوع وبالتالي هنا إذا تعارضت البينتان تساقطتا لأن تعارضهما يقتضي التناقض ولا مرجح بينهم ولا عبرة هنا بكون المرأة صدقت أحد البينتين لماذا؟ لأن البينتين لما تساقطتا أصبح الزواج بلا بينة وبالتالي لو التفت لقول المرأة وسيأتي الكلام في هذه المسألة في مسألة تعارض البيانات وتساقل البيانات في موضعها إن شاء الله من باب الشهادات ونفى إذا المصنف رحمة الله تعالى لم يتعرض لمسألة العدة بالنسبة لذي المرأة وهذه من من من بدائع لأمام الخرش رحمة الله تعالى عليه حيث التقط هذه المسألة وأفاد وأجاد فيها وقال إن وإن لم يتعرض لمسألة العدة لكن بعض فقهاء المذهب أشار لذلك أن النكاح لو فسخ بطلاق فتعتد المرأة عدة وفاة ولو فسخ بغير طلاق فينظر إن حصل دخول اعتدت عدة المطلقات وإن لم يحصل دخول انتفت العدة تماما بعد ذلك تكلم المصنف عن الأنكحة الفاسدة ولكن لم يشر إلى مسألة فسادها وإنما أشر إلى مسألة فسقها وبين أن هناك من الأنكحة ما يفسق مطمقا قبل الدخول وبعده وهناك من الأنكحة ما يفسق قبل الدخول ولكن لا يفسخ بعده وهناك من الأنكحة ما يفسق قبل الدخول وبعده بشرط عدم طول المدة هذا القسم من الأنكحة الذي يعني هذا القسم من الكلام في باب النكاح يدخل فيه معظم الانكاح الفاسده مثل نكاح السر ونكاح المتعة وغيره من الانكاح الفاسده قال المصنف رحمة الله تعالى عليه وفسخ موصا وان بكتم شهود من امراه او منزل او ايام ان لم يدخل ويطل وعقد والشهود وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غيره أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاحه وجاء به وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها وألغيه قلنا إخواننا الطلاب إن النكاح من حيث الفسق وعدمه بالنسبة للناحية الزمنية ثلاثة أقصى قسم يفسغ فيه النكاح قبل الدخول وبعده بشرط عدم طول المدة هذا القسم تكلم فيه المصنف عن نكاح السر ونكاح السر هو النكاح الذي عرفه فقهاء المذهب أو بينه فقهاء المذهب بأنه النكاح المتواصل بكتمه أو الذي أمر الشهود بأن يكتمه حتى ولو شهد فيه جماعة كثيرة أو نكاح تواصل الجميع على كتمانه يعني الزوجين والولي والشهود وسائر الحاضرين أي كان عددهم وجمعهم هذا تعريف مشهور المذهب لنكاح السر وإن كان الإمام يحيى بن يحيى القاضي يحيى بن يحيى قد عرفه بتعريف آخر بأنه النكاح الذي لا يشهد فيه شاهدان قبل الدخول هنا في خلاف في ضابط نكاح السر حتى هذا الخلاف واقع في المذاهب الأربعة يعني الخلاف في نكاح السر في ضوابتي واقع في المذاهب الأربعة. هنا المصنف جرى على مشهور المذهب بأن نكاح السر هو النكاح المتوسط كاتمة. بغض النظر عن كم الشهود اللي شهدوا فيه أو كم الناس الذين طوافوا على كاتمة. يعني لو شهدا و ألف وتفق أو اتفق الألف على كاتمة فهو نكاح رشيد. غير هذا القول قول الإمام يحيى وقول بعض فقهاء المذاهب الأخرى. على ما أذكر كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه يرى إن نكاح السر والذي لم يشد به شاهدان نحن عندنا نصوص عامة في السنة تنهى عن نكاح السر بعمومها فهذه نصوص استفيد منها النائي الصريح واكتهد فيها العلماء بتوضيخ مدلول أو معنى نكاح السر خذ عندك مثلا ما روي عن عمري بن يحيى المازيني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النكاح السري حتى يضرب بلف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا وحي. هذا حديث فيه راف ومروي عند الإمام أحمد والبنقي. لكن في أسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف حتى الشيخ شعيب الأرنوطي رحمه الله تعالى يقول أسناده مظلم. في حديث أبي هريرة المروي عند الإمام الطبراني. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح السر في حديث رواه مالك عن أبي الزبير قال أتي يا عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت لاحظ أن هنا هذا الحديث اللي رواه الإمام في موطئه والشافعي في مسنده شاهد على الزواج رجل وامرأة ومع ذلك سيدنا عمر اعتبره من النكاح السر. نحن مشهور مذهبنا أن نكاح السر ما أسلفنا تعريفه اللي هو المطاطي على كتم. وقالوا هنا لا فرق في الكتمان بين كتمان النكاح عن أي امرأة أو عن امرأة الزوج الأولى يعني لو زوج هذا يحدث في النسبة الإنسان اللي بيتزوج امرأة ثانية أو المرأة التي تتزوج وتخشى أن ينقطع راتب معاش زوجها المتوفى، ستتزوج نكاحا في السر و... أو تتزوج زواجا غصيا ونكاح السر في هذه الحالة لا لا يكون بلا شهود في أكثر الأحوال ولكن يحضره شهود ويعقده عاقد وفي نفس الوقت يقول عن طريق ولي ونحو ذلك وربما أهل البلدة كلهم جميعا يعرفونها ولكن كل ما في الأمر أنه لم يوثق رسميا ولم يخبر به جهة المعاش التي انتقاضاه عن زوجها الأول أو لم يوفق في المحكمة خشية انقطاع راتب زوجها المتوفى إذن هو نكاح متواصل على كتمانه داخل في نكاح السر هذا المشهور قالوا هنا لا فرق في كتمان النكاح عن الزوجة الأولى أو عن أي مرأة أو كتمان عن أهل المنزل أو كتمان مدة معينة من الأيام كل ذلك داخل في نكاح السر محل وقوع نكاح السر لو كانت الطواسب الكتمان قبل العقد أو خلال العقد، لكن لو أمر الشهود بالكتمان بعد العقد، فهذا ليس نكاح سر، ويلزمون عينائذ بالإشهار. يعني ضابط نكاح السر أن يكون الطواسب الكتمان قبل العقد أو خلال العقد. ما هي الأحكام التي تترتب على نكاح السر؟ قالوا يترتب عليه ما يلي. أولاً يفسخ النكاح، والفسخ يكون بطلقه، ولماذا فسخ؟ قالوا لأنه نكاح مختلف فيه، ومحل الفسخ هنا ما لم يدخل الزوج وتطول المدة، كما قلنا. إن هذا هو الفسخ الأول من أقسام الفسخ الذي يفسخ ما لم يدخل الزوج وتطول المدة. فلو دخل الزوج بزوجته وطالت المدة فلا فسخ، وتستحق الزوجة المهر المسمى بالدخول إن كان هناك مهر. يعني إن كان قد حدد لها مهر تأخذه وإن لم يكن قد حدد لها مهر فتأخذ مهر مثلها والطول هنا مسألة مرجعها إلى الإشتihar والعرف الأمر الثاني أن الزوجين والشهود يستحقون العقاب لكن العقاب لا يصل إلى رجع الحد يعني عقاب يشبه عقاب التأذير وما كيعاقبو؟ قالوا يعاقبوا لو ثبت أن ذلك وقع عن عمد منهم لا عن جهل. والعقاب مترتب عليهم سواء حصل دخول أو لم يحصل. وإن كان الإمام ابن ناجي من فقهاء المذهب رحمة الله تعالى عليه يقول يستحقون العقاب لو حصل دخول. أما إن لم يحصل دخول فلا مجال أو فلا وجه للعقاب. انتهى الكلام عن القسم الأول من أقسام الأنقحة. التي تفسخ يبقى الكلام عن القسم الثاني والقسم الثاني هو النكاح الذي يفسخ قبل الدخول فقط بمعنى أنه يفسخ قبل الدخول ولكن بعد الدخول لا يفسخ ذكر المصنف له هنا حوالي خمسة أنواع قسمناهم في الشرح إلى خمسة أنواع من كلام المصنف رحمه الله تعالى النوع الأول النكاح على الخيار مش خيار العيوب مش خيار العيوب لا خيار المدة النكاح يعني اذا تزوج الرجل امرأة على الخيار يوما او اكثر سواء كان هذا الخيار للمرأة او للزوج او لغيرهما فهذا النكاح يفسخ قبل الدخول لان هذا يعتبر من من زواج التجربة ويشبه زواج المتعة ويشبه زواج المتعة وان كان من وجه بعيد فالنكاح على خيار لا يفسخ قبل الدخول لكن بعد الدخول لا يفسخ ويلزم بنفي الخيار الثاني النكاح بشرط تحديد زمن للإتيان أو زمن للتقاء الزوجين هذا يحدث يتزوج المرأة ويشترط عليها أن لا يرتقي بها إلا في الليل أو إلا في النهار هذا النكاح إذا اضطلع عليه قبل دخولهما يفسخ وابن القاسم يرى أنه لو حصل دخول يمضى ذلك النكاح ويسقط الشرط وتستحق المرأة مهر المسك وإن كان العقد فاسد إلا أنه لا ينفي الصداق لماذا؟ قالوا لأن وجود الشرط هنا يؤثر في الصداق ويثبت يثبت استحقاقها للصداق يعني وجود الشرط يؤثر في الصداق إيجابا وليس سلبا ويثبت استحقاق المرأة للصداق حينئذ. لأن الزوج دخل على دوام النكاح بيده إلى الممات مسألة التنصيف أو التشطير هذه أن نقسم المبيت أو الالتقاء يأتيها في الليل أو تأتيها في النهار أو يأتيها في ساعة معاية من الليل أو في ساعة معاية من النهار على سبيل التنصيف أو التشطير هذا التنصيف لا يؤثر في العقد بعد الدخول النوع الثالث النكاح الفاسد بسبب الصداق النكاح الفاشد بسبب الصداق، كما لو كان الصداق من المحرمات، كبيع العد الآبق أو الخمر أو الخنزير، أو كان الصداق لتفريق الصفقة كنكاح مع البيع، يعني لو عقد النكاح مع البيع يفرغ في هذه الحالة لأن هناك عقود ينهى عن اجتماعها مع بعضها البعض من بينها البيع والنكاح والتي هي سبعة عقود. أتينا بها هنا في إفادة أبنائنا الطلاب وإن كان سنأتي بها في مواضيعها أيضا قالوا إن البيع والصرف لا يجوز اجتماعهما مع الجعل أو المساقى أو الشركة أو النكاح أو القراط ولا صح أن يجتمع منها عقدان معا يقول الناظم عقود منعنا اثنين منها بعقدتين لكون ما أنيها معا تتفرقوا فجعل وصرف والمساقات شركة نكاح قراض ثم بيع محقق يقول شارح بورقة السلك فهذه عقود سبعة قد علمتها ويجمعها في الرمز ويجمعها في الرمز جبص مشنق كلمة جبس مشنق هذه تشتمل على الحروف الأولى لكل للعقود الثمانية هذه فالجيم للجعل والباء للبيع والصاد للصرف والميم للمساقات والشين للشاركة والنون للنكاح والقاف للقراض يبقى هنا العقود التي لا يجوز اجتماعها معا من بينها البيع والنكاح فلو عقد عقد نكاح مع عقد بيع تفرق تلك الصفقة ويفسد الصداق لتفريق الصفقة ولو عقد عقد نكاح على صداق صداق فاسد كخمر أو خنزير أو نحو ذلك أو لكونه فيه غرض كبيع الآبق والشارد أو لكونه نجسا أو محرما أو لكونه غير مملوك ملكا تاما كل ذلك لا يصلف أن يكون صداقا وبالتالي النكاح الذي فسد بسبب الصداق يفسق قبل الدخول لكن لو حصل دخول يتم تصحيح الوضع من صداق فاسد إلى صداق صحيح أو من صداق حرام إلى صداق حلال النوع الرابع النكاح الذي قيل وقوعه بالإتيام بالصداق يعني الزوج تزوج المرأة على النوع إن لم يأتي لها بالصداق وق... الذي وقع في العقل أو بعد هذا الصداق إلى أجل معين فلا نكاح بينهم فإن لم يأتي بالصداق حتى انقض الأجل فلا نكاح. بلا خلاف، ويفسخ قبل الدخول قولا واحدا، وإذا أتى بالصداق، ففي في المذاهب خلاف، يفسخ أو لا يفسخ. الإمام الخراساني رحمه الله تعالى عليه، استظهر الفسخ مطلقا، يعني سواء أو لدي أتى بالصداق أو لم يأت. نصدم. النوع الخامس هو النكاح المتضمن شرطا، يتناقض مع مقصود العقد أو مقصود النكاح. سيري الكلام تفصيلا إن شاء الله تعالى في باب النكاح ونحن نشرحه إن شاء الله عن مسألة الشروط في النكاح وأنواعها هنا النكاح الذي اشتمل على شرط يتنافى مع مقصوده يفسخ كمثلا شرط أن لا يقسم لها في المبيت مع غيرها أو عقد النكاح على نفي التوارث بينهم أو على اشتراط نفقة زوجة الصغير أو السفية أو العبد على الأبي أو الشيء. كل نكاح تضمن شرط كهذا من الشروط التي تحل حراما أو تحرم حلالا أو تمنع حقا كالقسم في المبيتي أو وقوع التوارف بين الزوجين فهذا النكاح يفسخ قبل الدخول لكن لو حصل دخول فالزواج ماضي والزوجة تستحق مهر المثلي والشرط ساقط يعني العقد ماضي والشرط يلغى لو حصل دخول لكن في البداية اطلعنا على هذا الأمر قبل الدخول في هذه الحالة نفسخ, نفسخ النكاح يفسخ النكاح من بين الشروط مثل ذكرها المصنف أن يؤثر عليها غيرها من النساء أو يؤثرها على غيرها من النساء أو لا يعطيها الولد أو على أن أمرها بيدها كل هذا يقتضي الفس قبل الدخول والمصنف رحمه الله تعالى لما قال كلمة وألغية أشار إلى أن هذا الشرط مناقض للنكاح لو عثر عليه بعد الدخول ثبت النكاح وبطل الشرط وتستحق الزوجة الشرط الشيء المنفي يعني اشترط عليها انها لا ترس اشترط عليها انها لا يقسم لها بل نعم يقسم لها اشترط عليها ان لا ينفق عليها يجب انفق عليها هنا تكمة نذكرها لابنائنا الطلاب انه لما تقدم الكلام على الشرط المناقل للنكاح فهناك شروط اخرى مكرهة وشروط جائزة الشروط الجائزة وهي ما يقتضيها العقد هذه لا تدخل في هذا الكلام ولا يترتب علي حق اشترط ان لا يضربها اشترط ان لا يسيء عشرتها هذه شروط جائزة يعني هي اساس من مقاصد النكاح اساسا فلا اثر لها الشروط المكروهة اشترطت عليه ان لا يتدوج عليها او اشترطت عليه ان لا يخرجها من بلدها وان كان مسألة اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها بعض العلماء يرى أن هذا من الشروط الممنوعة أو المحرمة لأنها تمنع سنة الله عز وجل التي أبهها للناس من مسألة التعدد وعمة أي شرط يخالف كتاب الله عز وجل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة بريرة في العتق وهذا الحديث سيأتي بتمامه إن شاء الله في باب العتق ما بالؤناس يشترتون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق بعد ذلك نتكلم عن القسم الثالث وهو النكاح الذي يفسق مطلقا قبل الدخول وبعد الدخول نكاح المتعة هذا النكاح الذي جاء النص. صريحا في غزوة خيبر عن النهي عنهم والذي كان مباحا في أول الإسلام لظروف معينة من الجهاد ونحوه نكاح متعة أو النكاح إلى أجل نكاح فاسد جاء حديث سيدنا علي ابن عبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية وهذا الحديث هو فصل المقام فصل المقال في هذا الأمر إن نكاح المتعة منهي عنه نايد نكاح المتعة الذي نعلمه عنه من كلام فقهائنا الأجلاء في المذهب وغيره أن نكاح هو أو النكاح إلى أجل هو النكاح الذي يعقده الزوج على أن يتمتع بالمرأة مدة معينة أو زمنا معينة ويسرح بذلك أو لا يصرح وإن كان الإمام صاحب شرح مناح الجليل يذكر ضابط غريب للمتعة يقول إن عقدة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا هو النكاح الذي ذكر الأجر عند عقدة ذكر يعني ذكر الزوج أو الولي الأجر عند عقده الولي أو المرأة أو لهما معا لكن إن لم يذكر ذلك ولم يشترق وقصده الزوج في نفسه وفهمت المرأة ووليها منه ذلك فيجوز والإمام بيقول ان هذه فائدة تنفع الإنسان المتغرب بمعنى ان هو يكن في نفسه ان ذواجه هذا زواج متعة ولا يصرح بذلك ابن القاسم له كلام الشبيه بنار الأمر حيث قال لا بأس ان يتزوج المرأة من نيته قضاء إربي ويطلقها وليس من أخلاق الناس يعني وإن كان ابن القاسم لا يرى به بأسا في البداية أنه في نفسه هذا الأمر أو هذه النية لكن قال هو ليس من أخلاق الناس وبالتالي نحن نعتبر نكاح المتعة على هذا الوضع الذي قاله الشيخ عليش والإمان ابن القاسم هو نوع من التحايل أن الإنسان يكون ناوي نيته لنكاح المتعة وعاقد عزمه على ذلك ويتزوج لمدة معينة ولا يصرح بذلك ألا يحدث في عصرنا يأتي الزوج من بعض البلاد التي تتميز بسراء يأتي إلى بعض الأسر الفقيرة أو بعض البيوت الفقيرة فيتدور من فتاة لمدة إسبوع أو إسبوعين أو مدة أجازة صيصية أو نحو ذلك والعياج بالله وهذا من البلاء الذي يطم بسبب تغيان المادة على أناس لا خلاق لهم أعاذنا الله تعالى منهم ومن تصرفاتهم من أفعاله قد يتحايل على شرع الله عز وجل ويكن في نفسه ذلك ولا يحدد مدة زمنية والأكثرون يفعلون ذلك سألاً لا يحددونها مدة زمنية في العقد حتى يخرجوا من تبعة نكاح المتعة بناء على هذا التفسير ولكنه في نفسه جاء إلى هذه البلدة أو ذهب إلى تلك القرية ويعلم من نفسه أنه سيعود إلى بلاده في خلال شهر أو أكثر أو أقل ويكن في نفسه أن هذا زواج متعة هذا تهاير على شرع الله أعذر أياً كان الأمر فنكاح المتعة صورته معروفة ويقول به الرافضة وينفذونه ويستحفثون الناس عليه واكتلي الناس في هذه المجتمعات بالسير وراء الرافضة في نفس الركاب وانتهاج هذا الناس من نكاح المتعة الإمام المازيلي رحمة الله تعالى يقرر أو يقول, يقول أن الإجمع متقرر على منع نكاح المتعة ولم يخالسه إلى طائفة من المفتدعة والإمام الحطبي ينقل أن ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنه ثبت عنه أنه رجع عنه وإن كان هذا النكاح قالوا لا حد فيه ولو على العالم بفرمته وإن كان يعاقب لكن ير لا يرتقي إلى درجة الحد ويتلقب عليه لفوق الولد وفي قولين في المذهب هل فيه المسمى بالدخول أو فيه الصداق المثل أي كان الأمر فنكاح المتعة من الأنكحة التي تفسخ قبل البناء وبعده وهذه الآثار المترقبة على نكاح المتعة نذكرها لكم على النحو التالي أولا فسخ النكاح النكاح يجب فسخه مطلقا قبل البناء وبعدها اثنين الزوجان يعقبها في نكاح المتعة تعقابا لا يرتقي إلى ذرع الحد. الحال ثلاثة فسخ نكاح المتعة فيه خلاف هل بطلاق أو بغير طلاق بعض علماء المذهب قالوا الفسخ بطلاق وبعضهم قالوا الفسخ بغير طلاق أربعة الولد الناتج عن نكاح المتعة يلحق بأبيه خمسة هناك خلاف في المذهب أيضا في مسألة استحقاق المرأة المهر في هذا النكاح هل تستحق المهر الذي قدر لها أو حدد لها أو تستحق مهر المثلي الإمام الخرشي يؤيد القول بمهر المثلي والامام اللخمي بيرى أنها تستحق المهر المسمى عامة المصنف بيناه أن النكاح إلى أجل من الأنكاحة التي تفسخ مطلقا النكاح المعلق على أجل غير النكاح المؤجل أو, أو, أو غير النكاح إلى أجل النكاح المعلق على أجل هو أن يقول الرجل للمرأة لو مضى شهر فأنا أتذوجك والمرأة رضيت بذلك وكان قصدهما إبرام العقد فهذا النكاح يفسق مطلقا قبل العقد وبعده قال المصنف رحمة الله تعالى عليه مبينا هذا الكلام ومطلقا أي ويفسه النكاح مطلقا كالنكاح لأجل أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه وفيه الارث إلا نكاح المريض وإن كاحل عبد والمرأة لا تتفق على فساده فلا طلاق ولا إرثة كخامسة وحرم وطقه فقط الفسخ في النكاح المختلف فيه نتكلم هنا عن أربعة أسئلة أو أربعة أمور طرحها المصنف رحمة الله تعالى عليه وأجب عنها باستفاضة السؤال الأول هل الفسخ في هذه النكاح المختلف فيه بطلاق أم بغير طلاق؟ والسؤال الثاني هل التحريم بالمسار في هذا النكاح المختلف فيه التحريم واقع بالعقد أو واقع بالوقت؟ والسؤال الثالث هل النكاح المختلف فيه الذي يترتب عليه هذا الفسخ فيه ثلث أم لا؟ والسؤال الرابع إذا فسخ هذا النكاح فهل المرأة فيه شيء أم لا؟ السؤال الأول هل الفسخ في هذا النكاح بطلاق أم لا؟ أجاب عنه المصنف بأن الفسخ في النكاح المختلف في صحاته وفساده حتى ولو كان الخلاف من خارج مذهبنا حيث كان الخلاف قويا الفسخ نفسه يكون طلاقا يعني الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق دائم ولا يحتاج إلى يقاع طلاق وذكر له مثالين نكاح صريح الشغار ونكاح المحرم بنفسه أو بوكيلي في الحج أو العمره صريح الشغار نحن عندنا نكاح الشغار سيأتي الكلام عنه بأنه ثلاث أقسام من بين هذه الأقسام الثلاثة صريح الشغار وهو الذي يكون فيه البضع مقابل للبدأ يعني تدوجني ابنتك أو بضع ابنتي مقابل بضع ابنتك أو بضع أختي مقابل بضع أختي وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في أقسام نكاح الشغار هذا مثال مثال آخر نكاح المحرم هنا فشل النكاح نفسه يعتبر طلاق السؤال الثاني مسألة التحريم بالمصهرة النكاح الذي اختلف فيه هل تقع فيه يقع فيه التحريم بالمصهرة بمجرد العقد ولا بالوطن قالوا ترى يقع بالعقد وترى أخرى يقع بالوطن الوضع الأول الوقوع بالعقد لو تزوج امرأة وهو محرم ففشف نكاحه قبل الدخول بها فإنه يحرم عليه نكاح أمها يبقى هنا التحريم تعلق بالعقد أو التحريم ترتب على مجرد العقد بالنسبة للمحرم ترى يتعلق بالوطئ دون العقد لو تزوج المرأة وهو محرم ففسخ نكاحه بعد الدخول بها فيحرم عليه نكاح ابنتها ولو فسخ قبل الدخول لم تحرم عليه هذا جريا على قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات السؤال الثالث هل هذا النكاح يترتب عليه ميراث أو لا المصنف أجاب بأن النكاح المختلف فيه يقع به ميراث إذا مات أحد الزوجين قبل الفسخ سواء دخل الزوج أو لم يدخل وهذا باستثناء نكاح الخيار الذي تقدم ذكره فهذا النوع من الأنكحة لا إرث فيه لأنه منحل أو هو ككون هيبا نكاح أو كالعدل ويستثنى من الإرث ما إذا كان سبب فسخ النكاح والتوارث، فقال إلّا نكاح المريض منهما، يعني فلا إرث فيه للحي، سواء مات الصحيح أو المريض قبل الفسخ، وسبب فساده وفسخ إدخال وارث. السؤال الرابع إذا فسر هذا النكاح هل المرأة فيه شيء؟ هذا سيرد عليه عنه الكلام على وجه التفصيل فيما بعد عند قول المصنف. وَمَا فُسِغَ بَعْدَهُ فَالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَصَدَقْ الْمِسْلِ بعد ذلك يتكلم المصنف عن مسألة تولي العبد والمرأة عقب النكاح وقال إن من الأنكحة المختلف في فسادها النكاح الذي تولاه عبد أو تولته امرأة أو باشرته الزوجة عن نفسها يعني اللي فيه خلاف شرطي الحرية والذكورة اللي تقدم ذكرهما في الشروط بعد ذلك النكاح المتفق على فساده كيف يفسخ وما هي الأثار المترطبة عليه الفسخ في النكاح المتفق على فساده لا يكون طلاقا أو بطلاق حتى ولو قال الحاكم أو الولي فسخته بطلاق لأن هذا نكاح متفق على أنه فسخ ولا يترتب عليه ميراث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ والنكاح الفاسد مثل نكاح المرأة الخامسة ولا تنتشر الحرمة في النكاح المتفق على فساد بمجرد العقد بل بالوطن إن درأ هذا الوطن الحد كما لو جاء إنسان جاهلا حرمة زواج الخامسة في هذه الحالة الحرمة لا لا تنتشر بمجرد العقد بل لابد من الوطن أو مقدمات الوطن ولذلك لو عقد شخص على خامسة ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج أمها بعد ذلك بعد أن يطلق طاقة بعد أن يطلق امرأة من نساء الأرض انتهينا أبناءنا الطلاب من هذا الدرس ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس التالي عن جواب المصنف عن السؤال الرابع وهو ما يترتب على الفسخ وما يتعلق بأحكام أخرى خاصة بالإذن ونحوه من عقد النكاح من عقد النكاح من الولي أو السفي أو نحو ذلك ومسألة من يجبر من الذكور ومن لا يجبر ومسائل الكفاءة في النكاح وفقكم الله تعالى لما يحب أيضا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.